قوله ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت هل هذا الحكم على عمومه وإطلاقه أم هناك ما يخصص ويخرج من هذا الحكم نعم ما يستثنى من ما قطع من البهيمة وهي حية مثل السبط والجراد وكذلك الآدم أحسنت وكذلك شعر البهيمة وصف البهيمة ووبر البهيمة وريش البهيمة فهذا إذا قطع منها مع بقاء الأصل وهي لزالت حية فهذا طاهر أحسنت وننسى بنجس فإذا وقع في المال ينجسه أحسنتم على هذا المقصول بالبهيمة هي البهيمة الحيوان الذي إذا مات يصير نجسا وأما الحيوان الذي إذا مات يصير طاهر يبقى على طهارته فهذا ما قطع منه يكون طاهرا وليس بنجس هذا هو الذي تقدم معنا وهو الصواب والحديث قاعد من قاعد الأحكام أن العضو المنفصل من حيوان حي يأخذ حكمه يعتبر نجسا إذا مات هذا الحيوان الحي ونقين عليه الإجماع أن العضو المنفصل من حيوان حي كإليت الشاه سنام البعير وذين البقر واليد وغير ذلك يعتبر نجسا وقد نقين الإجماع على ذلك كما في شرح المهدب النووي كذلك شيخ الإسلام يظن نقل الإجماع فلا يجوز أكل هذا العضو المنفصل من الحيوان الحي لا يجوز أكله لأنه محكوم عليه بنجاسته على ما تقدم معكم من التفصيل ويستثنى أيضا فأرة المسك فإنها طاهرة ولا بات في استعمالها في التطيب ويستثنى أيضا الطريدة. سنده استثنى الطريدة والصيد الذي طارده الشخط فإذا طارد جماعة طيدا ثم بعد ذلك أحدهم نزع رجله والآخر نزع يده ثم بعد ذلك أدركوه ميتا فيأكلوه يأكلوه ما نزعوا منه يأكلوه ويأكلو ما نزعوا منه وأما إذا أدركوه حيا فلا يجوز أكل ما نزعوا منه إلا بعد ذكات هذا الأطل بعد ذكاة الأصل وأما إذا طالدوا طريد الصيد من الصيد ثم نزعوا بعض أعضائه منه عند مطالدته وأدركوه ومات من إثر سهامهم إلى آخر ذلك فهذا الصيد هذا ذكاة الصيد الصيد هذه ذكاة وأنه يموت من إثر سهمك من إثر الأشياء التي تصاد بها او الرصاصة أو إلى آخر ذلك فإذا مات من إثر هذه فهو صيد حل يحل لك وإذا أدركته حيا وتركته حتى يموت بإمكانك ذكاته فلا يجوز أكله لا يجوز أكل هذا الصيد وإنما إذا أصبت بالرصاص ومات بخم رصاصك فهذا يحل أكله غزال وغير ذلك من الصيد الذي يصادر الناس وأما أصبت بالرصاص ثم ذهبت أخذه ووجدته نازال حيا وما ذكيته تركته حتى يموت وبإمكانك أن تذكي هذا معك السكين ومعك كل شيء من العدة التي استعين بها في الدكاء حتى يموت فلا يحل أكله في هذه الحالة فلابد أن تذكر أنك قد حيا ولكن إن مات عند الاستياد فهذا حلال يؤكل ومثل أيضا كذلك ما ليس بصيد ولكن يأخذ حكم الصيد كالإبل النادة كالإبل النادة الشاردة على صاحبها فإنها يفعل بها ما يفعل بالصيد وحكمها حق الصيد في هذه الحالة حكمها حكم الصيد الإبل إذا شردت عليه او البقرة توحشت وشردت عليه وشردت عليك وليس بإمكانك أنك تدركها وعندك آلي وضربت هذه الإبل وماتت فهذا حكمه حكم وحكم الصيد تأكلها, تأكلها لأن النساء صلى ما أمر في الإبل الشارجة بهذا الفعل أنك ترنيها بشيء مما هو معك فإذا أصبتها بسهمك برصاصك وماتت وهي نادة شاردة عليه وذاهب مكان بعيد وأنت دفعت مال فيها فإذا كان الأمر كذلك فاستعمل مع ما استعمله مع الصيد وحكمه حكم الصيد في هذه الحالة فإن أصبتها برصاصك وماتت من عثر هذا الرصاص كلها وإن أصبتها برصاصك وأدركتها وهو حية فدكها ذكها في هذه الحالة إذا كان بإمكانك ذكاتها وأما إذا تركتها وبإمكانك ذكاتها حتى تموت فلا تحل في هذه لا تحل وهذا قد تقدم معنا في كتاب الصيد من عمدة الأحكام هذه الأحكام التي أشرنا إليها مع نقل كلام العلماء واتقدم معنا في عمدة الأحكام وشرح العمدة في مسجد الرشاد وإن شاء الله يعاد هنا في ما سيأتي إن شاء الله من الأبواب التي تتعلق بهذه الأحكام أحكام الصيد سيأتي إن شاء الله الكلام عليها طيب وأما الحديث فهو من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله بن الدنار وهو ضعيف متكلم فيه هذا الحديث الذي ذكرنا مسائله المتقدمة ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو متكلم فيه قال ابن معين في حديثه ضعف وقال أبو حاتم فيه لين يكتب حديثه ولا يكتج به أي أنه شاهد وقال ابن عدي بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه وهو في الجملة او في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء ومع ذلك قد خان فهو سليمان ابن بنان وهو دفعه فرواه مرسلا عن زيد بن اسلم عن عطاء مرسلا ورجح الدارقطني الارسال فالمرسل هو الراجح واما المرفوع فلا يثبت لانه من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار وهو ضعيف وتابعه عبد الله ابنه عبد الله بن جعفر تابعه عبد الله ابن جعفر فقال حدثنا سيد بن أسلم به خرجه الحاكم لكن عبد الله بن جعفر كما يقول الذهبي لا تشد يدك به فهو ضعيف عبد الله بن جعفر ضعيف والد عني بن مديني رحمه الله تعالى فإذن فقال الذهبي بعد أن ذكره الحاكم وله تعليق عن الحاكم قالوا عبد الله هذا لا تشد يدك به هو ضعيف فما يتقول الحديث بهذا به الرجل مع المخالفة من هو أوثق منهم وهو سليمان ابن بلال فإنه رواه مرسلا رواه مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا ورجح الدار الغطني الإرسال فيه وأما متابعة من سمعته متابعة عبد الله بن جعفر والد علي بن مديني فهذه لا تشد يدك بها فإن عبد الله ضعيف وهو أشد ضعفا من عبد الرحمن هذا المتقدم الشد ضعفا من عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار وهو من قد خان فمن هو اوثق منهما سليمان ابن بنان فرواه عن زيد بن اسلم عن زيد بن عن عطاء مرسلا ورجح انسانا الدارقطني رحمه الله تعالى فان حديث مرسل ولكن حديث عمل عليه وهو قاعدة من قواعد الاحكام كما تقدم معنا الحديث العمل عليه وهو قاعده من قواعد الاحكام أن العضو المنفصل من حيوان حي كاللية التي تشا والصنام البعير ودين البقر ويد غير ذلك فانه يعتبر نجسا فلا يجوز اكله لا يجوز اكله وإذا وقع الماء وغير طعمه او لونه او ريحه فانه يصير نجسا هذا الماء الذي وقع فيه هذا واضح هذا هو بالنسبة للحديث فالراجح فيه ما هو يا حسن الحديث أين حسن ما هو الراجح بالحديث أين يقول حسن ضعيف هذا عام يدخل تحت موضوع يدخل تحت المرسل ويدخل تحت مقطوع منقطع يدخل تحت المنقطع يدخل معضل هذا عام نبغي خاص ايش الراجح فيه ما عنده من مصحب شبوه ناصر انا كنت شردون كررنا هذا ما عندك احسن الراجح فيه الارسال من رجح الارسال تبغي عليك هذا من رجح الارسال ها درجه 2 احسنت انتبهوا يا اخوان هذا يمر معك في علمك انت طالب علم ما قطع من البهيمه وهي حي فهي ميت عن ابي راقد رجح فيه الدرجه 2 اثنان هذه فائده علميه رجحها في درجه 2 اثنان رواه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار مرفوعا وتابعه على الرفع من ايضا عبد الله بن جعفر والد علي بن مدين وكلاهما ضعيف وخالفا في رفعه سليمان ابن بنال وهو اوثق منهما فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا والراجح الإرسال ورجح الإرسال لإمام دار أبني فائدة علمية مفيدة جميلة تحفظه وتمشي وهكذا العلم هو العلم هكذا اليوم شيء وقد مثله من نخب العلم التي تنتقط يحصل المرء فيها علما يحصل المرء, فيها يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل من اجتماع النقطة وإنما السيل من اجتماع النقطة نقطة من السماء مع نقطة يخرج سيل عرم رم من الجبال ياتي من جهة الجبال سيل ضخم وهو سهل بسبب نقطة من السماء بعد نقطة إلى آخر ذلك يجتمع هذا السيل وهكذا سيل العلوم فانه يجتمع بالفائدة مع الفائدة وانت مع حياتك وعمرك في طلب العلم تمر عليك سنون فاذا بك مبرزا في العلم فإذا بك مبرز في العلم واذا بك مرجع في العلوم هذا خير كثير مع الايام يحصل خير كثير على الشخص من علم نافع يجتهد وما قدر الله سيكون لك ما قدر الله سيكون لك ولكن اعمل بالسبب الشرعي أما كتشتهد وتبذل أسعك في تحصيل العلم النافع فإنه أعظم ما تبدل فيه الأوقات وأنفاس الأوقات فهذا خير ولا سيما مع الفتن فهو أعظم العبادات يعتبر يقبل بها الشخص على ربه مع الفتن والناس حديثهم يضيق الصدر تقدم الحوثي تأخر الحوثي فعل كذا تأخ... صلح كذا والله أنه يضيق الصدر الله وما تجد راحة في مجالسة بعض الناس وإنما تجد راحة مع إخوانك إذا جلست إخوانك أهل السنة تجد راحة في مجالستهم وإذا جلست بعض العوام وصلحهم الله حديثهم هذا تقدم الحوثي تأخر الحوثي السياسة أمريكا فعلت صلعت المهم كان السماء تنزل عليه كأن السماء تنزل عليه وعنده غفل عن ربه سبحانه وعن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وأن الأمور بيده وليست بيد أمريكا ولا بيد الحوثي ولا بيد غيرهم من الجبارين وإنما هي بيده سبحانه وتعالى القاهر جل وعلا فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الذي إليه مآب الأمور ومرجع الأمور والناس حالهم تعجب منه فلا يسترسل الشخص في مثل هذه الحديث والله أنه تضيق الصدر, ضيق الصدر وما تجعلك تأتي على شيء إذا استرسلت فيها وخط فيها وإنما إن كان الكلام بقدر الحاجة بقدر الحاجة إن جاءت من أخبار بقدر الحاجة ويأتيك من أخبار من لم تزودي مو لا ان تطلع على اعلام ولا شيء السوق مليانه ما تحتاج الساحه مليانه فعجمي هذا الاخبار ما تطلع على اعلام ولا شيء الناس ياتون لك من الذي اللي يسمعوه من القنوات ياتون به من غير اطلاع ولا شيء ولا ضيع اوقاتك والله ان الوقت ما تجله حضر الدروس وما يخفي الوقت والله الاستعدادي وتريد أن تبدل غير هذا الذي تبدله وأنت من تم اقتنع بالذي تبدله في درسته لضيغ الأوقات لضيغ الأوقات ولا سيمة فأيام البرد أيام الشتاء يضيغ الوقت جدا فما تقتنع بدرسته فما عندك فراغ أنك يعني تتفرغني مثل هذه الأخبار التي جلها كذب أخبار الإعلام جلها كذب فما يصدقون إلا من بعض صدقك وهو كذوب قليل جدا إن وجد الصدب في إعلامهم فهو غليل وإلا أصل الإعلاميين الكذب فإنهم يروجون الخبر ويكذبون الكذب الواضح الصريح ويكذرون حتى يصدق وهذا من أساليب الإعلام كما ذكر بعضهم أن في فرنسا يعلمونه الإعلام كيف تقنع المستمع كيف تقنع المستمع أن هذا الخبر صحيح هو كذف الأصل كيف تغنعه من هنا يأتي هذا من الخبر من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا ويقتنع الناس أنه خلاص هذا أكيد قد حصل ولا شك في هذا ويحلف أيمانا مغلظة أن هذا والله أنه حاصل قد حصل كذا وهم عندهم أسليب في كيف إغناع المستمعين في هذا الخبر صحيح وهو في اصله كذب فهذه دراسة يا أخوان ما هو يعني هكذا يأخذونه والله دراسة فتجد هذا أنه دراسة وهو سهل هو عن عندهم غفلة يتم مثل هذه الأشياء بل ناس درسوا هذا الفن فهو فن شيطاني يدرسونه ويتفننون فيه وأخذوه من عبد الله بن أبي وأضرابه من المنافقين وعبد الله أخله عن اليهود والنصارى المتقدمين وهم يتفننون في الأخبار وفي ترويج الأخبار كيف تروج على الناس وكيف يقبلها الناس فالشخص يكون على حذر من الأخبار الإعلامية التي تاتي عن طريق الإعلام لا يقبلها لا يقبلها بمجرد أن تأتيها يسلم لها وأنها صحيحة ولا شك فيها والناس مساكين ضاقت صدورهم وانعكست أمورهم وتقلبت الحقائق عليهم بسبب ما هم فيه من البعد عن العلم النافع والثقة بهؤلاء المنحرفين والثقة بأخبارهم حصل ما حصل لهم يَا أخِي عَقِيْ لَهَا وَتُوكَّلْ عَلَى إِنْ قَعِيْا وَلَّيَكُمْ سيكون ما أراد الله لا ما أراد هؤلاء المجرمون هذا الذي سيكون في الكون أن ما أراد الله سبحانه وتعالى هو الذي سيكون ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن هكذا يقول الشافي رحمه الله تعالى آخذا ذلك من قوله تعالى ما شاء اللهك آخذا هذا من قوله سبحانه وتعالى وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله أخذ هذا البيت الجميل الذي هو بأصح ما يكون من الأسانين إلى الإمام الشافع رحمه الله تعالى هذا البيت ما بعده خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتاة والمسل على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن هذا أمر الله جل وعلا الذي يجب الإيمان به يجب الإيمان بقضاء الله وبقدره وما فيه الناس هو من جراء ذنوبهم ونسأل الله العافية والسلام من آثار الذنوب السيئة قال رحمه الله باب آنية انتهينا من باب المياه وأخذنا أحاديث جملة لتعلقوا بباب المياه مع ما تقدم من الطهارة واستفدنا منها فوائد جميلة وأحكاما شرعية نحن في حاجة في حاجة إليها ثم انتقل بنا هذا الإمام أرحمه الله تعالى من باب المياه إلى باب الآنية التي مناسبة ذكرها ظاهرة بعد المياه فإن الآنية تستعمل الأشربة وتستعمل المياه فذكر رحمه الله تعالى باب الآنية بعد باب المياه للمناسبة الحاصلة فإن الآنية توضع فيها الأشربة وتوضع فيها المياه أحتاجنا أن يذكر هذا الشيء أي الأواني التي يجلس استعمالها في المياه والأواني التي لا يجلس استعمالها في مثل هذه المياه فذكر باب الآنية عقب باب المياه للمناسبة الظاهرة فإن من الأواني ما يجلس استعماله ومن وإن من الأواني ما لا يجوز استعماله كما سيأتي معنا في آنية يتذهب والفضة فلا استعمالها في ولا في الطعام لا يجوز أن يجعل شخص له إناء من ذهب او فضة ويشرف فيه أو يأكل فيه هذا حرام لا يجوز وإن ما يستعمل ما أبيح له استعماله من الأواني وأما موحدني مع عليه فلا يجوز فإذا انظهرت مناسبة تذكر مال الأواني او باب الآنيه بعد باب المياه فإن الأواني او الآنيه يضع فيها هذه المياه ومنها ما يجوز استعماله في المياه ومنها ما لا يجوز كما سيكون إن شاء الله بيانه وقوله باب الآنيه جمع إنا وهو جمع قلة وأما الكثرة فيقى الأواني جمع الكثرة وهو من أحد عشر فصاعدا على خلاف يقال له اواني وأما الآنية فهو جمع قلة كقولك ثقاء وأسقية هذا على أفعله ما كان على أفعله فهو من جموع القلة وهنا جمعه كذلك باب الآنية وهو جمع إناء كما يقال ثقاء أسقية يقال إناء آنية ويجمع على اواني كما سمعته والمران هنا الأواني التي يكون فيها ماء الوضوء وتستعمل لذلك فما هو الذي يحل استعماله فيما ذكر وما لا وما هو الذي لا يجوز استعماله والأصل في الآنية الحلوى الطهارة هذا هو الأصل في الآنية الحلوى الطهارة فلا يجوز أن تنغل عن أصلها إلا بدليل كما جاء في آنية الذهب والفضة فهذه نقلت عن أصل الاستعمال بدليل وإلى الأصل في الأواني أنه يجوز استعمالها وكذلك الأصل فيها الطهارة والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فهو امتن على خلقه بما خلقه لهم في أرضه سبحانه وتعالى ولا يمتنوا جن على إنا بمباح فلا من نبي لا منا وحرم وإنما يمتن عليه المباح ومما هو في الأرض وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مما هو في الأرض إيش؟ الأواني فإذا الأصل فيها الحل فلا تنقل عن هذا الأصل الأصيل إلا بإيش إلا بدليل فإذا جاء دليل أن هذا الإناء لا يجد استعماله توقفنا وإلا الأصل أننا نستعمل فإذلك ما كان من غير الذهب الفضة وإن كان من الأمور السمينة مثل هذه الاشياء الامور الثمينه التي هي ايضا مثل الذهب والفضه من حيث الاسمان والله لا اللؤلؤ والمرجان والزبرجد وغير ذلك من الاشياء فهذا لا ياتي هذه محرمه ليش حرمتم الذهب والفضه وما التي هي من هذه الاشياء الثمينه ايضا اللؤلؤ والمرجان الاخر ذلك او الزبرجد او من هذه الاشياء الاحجار الاحجار الكريمه فنقول هذا ما فيه ضرر هذه فيها ايش دليل والقاعدة عندنا ان الأصل هو إيش؟ الحل ان الأصل في الأواني الحل والطهارة فما جاء خلاف الأصل يحتاج إلى دليل في إخراجه فهذه قاعدة مهمة جدا في جميع الأشياء هذا الأصل فيها طيب قال رحمه الله نأخذ مسألة من هذا الحديث الذي سيذكره ونكتفي بها إن شاء الله وما بعده في الغد إن شاء الله لأننا قد أطلنا الكلام على ما تقدم قال رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما لأن والده صحابي رضي الله تعالى عنه قتل خطأ في بعض المعارف واسمه حسين او حسن أو ظن حسين حسن نعم اسمه حسر والده أن يمان رضي الله تعالى عنه وحديثة يمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلا وهو أمين شهد غزوة أحد والده الذي شهد غزوة أحد وأيضاً الشهد شهد غزوة أحد شهد كثير من المشاهد رضي الله تعالى عنه حديثة وهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلمه وكان يعلم انائس المنافقين الذين ارادوا الاطاحه برسول الله صلى الله عليه وسلم من على الجبل فضيقوا على النبي عليه الصلاه والسلام وارادوا أن يطيحوا به في ذلك المكان الذي هو شيء في شيء من الشهوق شاهد حتى يسقط ويموت عليه الصلاه والسلام اتين بعض الامكنه وكانوا متلثمين كانوا متلثمين عليهم اللثام وهم كانوا خرجوا مع الجيش استغلوا عند اطهام من يتصل عن النبي عليه الصلاه والسلام وضيقوا عليه المكان لكي لا يسقط ولكن سلم الله سبحانه وتعالى فأخبر أن رسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بهم فلان وفلان وفلان هؤلاء المثلثمين جاء الوحي بفضحهم وهم فلان وفلان ما كان أحد يعرفهم إلا حذيفة ما كان أحد يعرف أولئك الذين جاءوا هذا الغرض الخبيث هو استقوط النبي عليه الصلاة والسلام من راحلته والإطاح به جاءوا هذا المكر والعياذ بالله مجموعة منهم في غزوة تبوخ عند مرجعه عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يفعلوا هذا الفعل به لكن سلمه الله والله يعطبك من الناس وكان قذيف يعرفهم وأما غيره فما يعرفهم قال أهلي جوزي عادت مياه الوضوء وتصميتها واستخدامها مرة أخرى نعم ما فيه مانع ما فيه مانع أن يستخدم الما مرة ثانية على ما تقدم معنى المال مستعمل هل يجب استعماله أم لا وأما تكرير على هذه الهيئة نعم ما فيه نعم. قال رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهذا أحسن ما يعلل به لا بالتعليم الذي يذكره الجمهور أن في الأكل فيهما كسر قلوب الفقراء كسر قلوب الفقراء هذا تعليل النبوي ظاهر لا تشربوا فيها ولا تأكلوا فيها السبب فإنها لهم في الدنيا للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة والجهور يقولون ألع الله يكسر قلوب الفقراء يرون الأغنياء يأكلون في أن يتذهبوا الفضة فيحصل شيء بنفسهم ويحز ذلك في نفسهم سيقال لهم طيب الأواني الأخرى من الأحجار الكريمة ومن المرجان ومن هذه الأشياء التميلة الغالية التي هي قريب من الذهب وبعضها اغلى من الفضة بعضها أغلى من الفضة لو صنعا منها معنا على علتكم لا يجلس الأكل فيهش فيها لأن فيها أيضا نزالت العلة كسر قلوبهش الفقراء وهذا يحتاج إلى دليل دليل وعصن هو الحل في الاستعمال فالعلة النبوية هي التي يعمل بها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة هذا هو السبب في منع الأكل فيها والشرب وقوله في صحافهما جمع صحفة وقال في الكشاف وكذلك الكسائي الصحفه هي ما تشبع الخمسة الصحفة هي ما تشبع الخمسة أي إلى الذي يضع فيه الطعام أو الشراب في صحافهما جمع صحفة والصحفة كما قال صاحب الكشاف والكسائي هو يشبع خمسة يضع فيه طعام أو يشبع خمسة يقال له صحبة والحديث كما ترى متفق عليه كما قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه هو صوت وقوع الماء في الجوف يقال جرجر فلان الماء في حلقه إذا جرعه أو إذا تتابع الماء سمع له صوت تتابع الماء يعني جرع بعد جرعة وسمع له صوت هذا معلوم عند الناس فصوت وقوع الماء في الجوف يقال جرجره جرجر الماء إذا سمع له صوت قالوا الجرجر صوت جرع جرعي الإنسان الماء وجرجر فلان الماء جر جمعه جرع جرعا او جر جرعا متواتره جرعا جرعا جرع متواترا له صوت جرعا متواترا له صوت طيب واما بالنسبه لاحكام الحديثين فالمثله الاولى التي يستفاد منها وهو ما ظهر من الحديثين تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وحديث مسلم الذي يشرب في اناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم صلى الله عليه وسلم فبعض ذوي الترف ربما ما لهذه العقوبة وتجد وهمه الترف وهمه الترف على الناس يريد يشرب في أي إناء و يباني بعض يمتأخذ حينفيات من ذهب فيجري فيها الماء و يجري فيها الماء ويشرب هذا يشرب وهذا لا و هذا لا يجوز لأن الحينفيات تحبس الماء وفيها ما و منها يشرب من هذه الحينفيات الذهبية فهذا خطأ ولا لا يجوز و يعرض نفسا لهذا الأمر فالمسألة المستفادة من الحديث ومن أجلها ذكر الحديث هو تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهذا الحكم عام في الرجال والنساء أنه لا يجوز للرجل أن يشرب في إناء الذهب كذلك لا يجوز للمرأة أن تشرب في إناء الذهب والفضة كالرجل فحكمهما واحد وأما التحلي فلا مانع للمرأة أن تتحلى بهما بالذهب والفضة تلبس ما شاءت من الذهب ومن الفضة وإنما الكلام على الأكل والشرب فالحكم عام في الرجال وفي النساء فليس لهما أن يأكلون أو ليس لهما للجنسين أن يأأكلا في الذهب وفي, وفي الفضة أعني آنية الذهب والفضة وأما التحلي فلا بأس المرأة أن تتحلى بالذهب وفي الفضة ما شاءته وما يسر الله لها وأما الرجل فليس له أن يتحلى بالذهب وأما الفضة فلا بأس أن يلبس خاتماً من الفضة وأما المواضع الأخرى يتحلى بالفضة فيها لا لا في عنقه ولا في يده وإنما يلبس أصبعه ويقتصر على خاتم واحد ان أراد أن يلبس من الخواتيم شيئا يقتصر على واحدا على واحد وأما المرأة فلها أن تعدد فلها أن تعدد ما شاءت من الخواتيم في أصابعها تلبس الواحد والاثنين والثلاثة حتى على عدد الأصابع عشر خواتيم تلبسها لا مانع وأما الرجل فنيس له أن ينبس خاتم الذهب يحرم عليه وأما خاتم الفضة فلا بأس أن يتحل به فيقتصر فيه على واحد فقط لأن النبي عليه الصلاة والسلام لنبس خاتم واحدا ولم يعدد وهذا إنما خرج عن الأصل وإلا الأصل أن الله سبحانه وتعالى يقول أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غير مبين أن التحلي إنما هو للنساء إنما هو للنساء لكن الرجل قد جاء فيه بخصوص خاتم أنفضة وغير ذلك من الذهب حتى خاتم الحديد على poet صحيح أنه لا بأسا ينبسه لأن البخار في ذهب إلى هذا وما جاء في خاتم الحديد من وعيد الاحديد ضعيفة الاحديد ضعيفة والبخار استذنا على جواز نوبس خاتم الحديد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن خاتما من حديد إن تمثوا خاتما من حديد استذنا بهذا الحديد الحديث على جواز لبس خاتم الحديد فيجوز بالرجل أن يلبس غير الذهب من الخواتين ولا يزيد على واحد لا يزيد على واحد والأصل في التحلي لمن للنساء كما وصفهن الله بذلك او من ينشأ في الحليا في هذه الأشياء الذهب في الضي ذلك وهو في الخصام غير مبين إذا خاصمت المرأة ما تفصح وربما قصامها أكثر من قصامها بكى تبكي الصيح وإلى آخر دعال دركوها إذا حصل لها شيء بالمضايم فتجدها مسكينة تصيح ولذلك هؤلاء خالفون هذه النصوص أفمن يعلم كما لا يعلم وأيضا الآية الاخرى التي فيها أفمن يخلق لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق لكن نريد غير هذا فاشاهد يا أخوان أن الله أعلم بخلقه أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهؤلاء يريدون إخراج المرأة عن حكمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لأجلها فيريدون أن يمكنونها من الكراسي ويمكنونها من الدولة والله يقول أهو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وهذا تريد أن تحدث عن الشعب وهذا يمكن لو دخلت مع أمريكا في بعض القضايا كيف تخرجنا منها لا يمكن أن تبكي يجبها في الإعلام وتدمعها على حال مثل سلحفاء صحيح إذا قدمت السكين إليها هذا ما يصلح الله الله وصفها بهذه الأوصاف وصف الضعف فيها فهي ضعيفة مسكينة فما ينبغي أنها تحمل فوق طاقتها فهذا تحميل ما لا يطاق وتكريف ما لا يطاق أنها تكلف برئاسة او بشؤون البلاد من محافظة تكون محافظة على البلاد الفلانية او غير ذلك فهذا لا يصلح أظن قد طال الوقت فإن شاء الله في الغد نأخذ ما يسر الله من سائل هذا الحديث سبحانه الله وحمدك لا إله لا إن أنه استغفرك وأطوب